يدخل الرجل غابة كثيفة ينظر ذات اليمين ينظر ذات الشمال فلا يجد أحد فيقول في نفسه لو عملت هنا معصية من الذي سيراني لو عملت هنا معصية من الذي سيراني فيسمع قارئ أن يقرأ يلج أشجار الغابة كلها بقول الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أين رقابة الله عز وجل من عين تنظر إلى الحرام تتبادل مقاطع جوالات الحرام وتنظر فيها وتوزعها أين رقابة الله أين رقابة الله من لسان يفري في أعراض الأحياء والأموات أين رقابة الله من عذر تسمع الحرام أين رقابة الله من بطن يأكل الحرام أين رقابة الله من فرج يلق في الحرام يوسف عليه السلام أليس شابا أليس عزبا أليس الذي دعته امرأة العزيز من الذي صرفه عن الفاحشة وهي متهيئة له لما تذكر العظيم لما راقب العظيم لما راقب العظيم لما راقب العظيم قادت كل نتيه وفي بيتها عن نفسه وغلقت وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيتلك قال ما عاد الله وراودت صلته في بيتي عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيتلك قال ما عاد الله قال معاد الله إنك ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وأخيراً،, وأخيرا من راقب الله عز وجل من إذا أراد أن يعمل المعصية تذكر رقابة الله تذكر أن عين الله تنظر إليه فخشاه وخافه وهابه وتذكر أن الله في الحديث القدسي يقول عندما يعمل العبد ذنبا يستحي أن يعمله أمام البشر وهو يجاهر به أمام رب البشر أن الله يقول يا عبدي أجعلتني أهول الناظرين إليك يا عبدي أجعلتني أهول الناظرين إليك كم عصيناه وكم أذنبناه وكم أجرنا في حقه وكم فرطنا فلو كان عندنا عندنا من البشر فلان وفلان لما عملنا لكننا نسينا رتابة الله سوتنا ورهبكم واخشوا يوما واخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو عن يا لا تتقوا ربكم واخشوا يوما, واخشوا يوما لا يجزي والد أو ولده ولا مولود وجاز أو والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغر أنكم الحياة الدنيا ولا يغر أنكم بالله الغرور ها ان دمع المساعد وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي اوضاع تموت راقب ربك الذي لا تراه أنت في الدنيا ولكن الله سيكافئك بأن تراه في الجنة في يوم عظيم متى الصالحون الليل والنهار يسألون الله أن يحرمهم ذلك اليوم وإذا أردت ما يدعوك إلى الإحسان والمراقبة فتذكر لذة النظر إلى وجه الله لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى نقائك غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين